أنقمل عصوني واتبعوا من لم يزده ما له وولده إلا. إلا خسروا وماكروا مكرًا كبرًا وقلن لا تدرن آل كتكم ولا تدرن والدو ولا سواه ولا سواه ولا يغوث ويعوق ونسرق وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما